أعوذ الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم What can I do more? نسو <تصفيق> ما Al-Fatihah Yeah. هل <تصفيق> أمسى you no. kal ansa Allah والله الله الخالق البارئ المصور وين له الاسماء القصى ليس له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الله